بسم الله الرحمن الرحيم بناء خواي بخشندى مهربان الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولاً أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على پلیشەی ئنگ ق دیر هەموو ستایش بۆ خویە کە بە دیهێنەری ئاسمانەکان و زەویە فریشتەکانی کردووە بە فرستادانێکی خاوەنی چەند جۆرە باڵن، دوان سیان و چوار خوا هەرچی بێوێ لە دروستکردندا زیادی دەکات، بەڕاستی خوا بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم خواهر بحر وصاكه يكبو خلق بر الله بكاتو بيكاتوا اتر برگري كرية شبونيا وخواهر بحرية بگريتوا اتر لپاش گرتنا ويخواه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 أي خال تشينا بيربكنا ولا بهري خواب سرطانوا آبيد جل خوا درس كريش ترها يا كروزيتان بدر لا آسمان وزويدا هيد فرستلايغ نية بيد جل خوا ديتون وارو ورد جيران وإن يكذب كف كذبت رسول من قبلك وإلى الله ترجع الأمور اگر باوەڕیان یم پینه ی ناید مبا سونک براستی پیغمبرانی پیش توج باور یم پینه هندرا همو بارکان تنها بولای گری نوا یا الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله اي مردوم بيقمان بلين إخوار راستا ديكوات باجيان دنيا فريوتان ندات وبا شيطان ببزيولي بردهي خوافريوتان ندات إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد براستي شيطان دجمني ايويا ديكوات ايوج بدجمني خوتاني دابنين بيگما شيطان تاكوم وكملكي بانگ دكات بو اويب ابنها ولاني اغيري حل جيرساوي دوزخ الذين كفروا لهم عذاب شديد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَوَانَي بِبَاوَرْ سزايبتين سَزَاي بَتِينِ يَانْ بُوهَيَا وَأَوَانَي بَاوَرْ يَانْ هِنَا وَكَرْدَوَا تَاكَكَانِ يَانْ كَرْدُوَا لِيَ بِرْدُنُوا پَادَاشْتِي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 دەی آه کسی که کردوی خراپی خوی بۆ جوان کرا وو با چاکو جوانی دبینه و کسی که پیوری چاکو خراپی آیم بید و براستی خواه هر کسی چی بوی گمرای دکات و هر کسی چی بوی رینمونی دکات دی که بخفت خواردن لبر ایمان نهینانی اوان خود مەفەوتێنە بەڕاستی خواه بوی که اوان دیکن آگا دارا أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور خوازاتك باكان نارد وبو اوي هورکان بگرريني وبلاویان بکنوا انزا أو هورانا دنير رين بو سرولاتاني چمردو زبارانی لید باریو زوی پی زندو دکی پاش وشکبونو عردنی زندو زیندوکردنەوەی مردوانیج لقیامت دا هر بەو ویا من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا الیه یصاد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكروا أولئك هو يبو هر کسي قوله يو سربرزيده لخواه چون كبراصده همو قوله يو دسالة هربو خواه وطاق <تصفيق> وطاق تنها بولاي خواه سردكوه وطاق كردوي طاق برزيدكاتوه وأوانيك بيلان خراب كان دجرا سزايت تندوبتين ينبوهيا وفعلو بيلاني أوان للنودة ساء والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج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 لپاشا نوکانی درست کر لە اک انزا خوا کردونی بچند زود نیرو وە و هیز آفرت نابێ و سکەکەی دانانێ مگر با آگاداری خوا و هیچ تمن دریش تمنی تمانی دریش نا ولا تمانی کم ناکره. مگر لکتی بیگ دانو سرا و براستی امکار خوا آسانه وما یستو البحران هذا عذب 119. فرات سائر شرابه وهذا ملح أجاج 110. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دو زور دریا نين اميان سازگار و شيرین و آسان و خوشا اوی تریا سوير و طال و طفت و ترو تازه دخانو خشل مرواری و صدف و در لدریا دەیپۆشن خۆتانی خوتانی پیدا رازین نوا و کشتی کان دبینی آوک دەڕۆن کاتی ئەوەی دادارون بو اوی هندی رزق روزی پیدا بکن و تاس تایشی خوا بکن لسر بحرکانی یولج اللیل فی و یولج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 خو شەو دەکات بەناو ڕۆژدا و ڕۆژ دەکات بە ناو شەودا وە خۆر و مانجی ڕامهێناوە هەر یەکەیان تا ماوەی دیاری کرااو بۆتان دەگەڕێن، ئەوەیەخوای پەروەگاری ئێوە، پادشاەتی تەنها بۆ ئەوە و ئەوانەی ئێوە هاواریان لێ دەکەن بێزگە لە خوا خاوەنی توێک لەسپەکەی ناوچ نین. عوم لا سممەعودوان. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير فإذا كان نزعوا هواريا لأبكان هواريكتان لا يستنو بشي كانوا يستنوى لا يستنوى وإذا كان قيامتان يجدون بأورد بإنبهان بأجدانانكتان وبدلوتان و دل نیابه کس وک خوای آگادار آگادار ادنا کاد لسر انجامتان یا ایوها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید اي خلچین هر ایو هجار الی اخوان و تنها خوای بین یازیستا كراو این یشأ يذهبكم و بخلق جدید وما ذلک على الله بعزیز اگر خواب یوه لناو دەبات و خواب تازه دینه و امش بخوا کاره گران ولا تزر وازرت وزر اخرى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 وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ هیچ گناه گوناهی گناهی کسی تر هال و اگر بار بانجی کسی تر بکات بو هال گرتنی بار گناه کی هیچ لو بار گناه هال ناگری هرڅن د داوال دا خزمیشی بیت براستی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم تنها او نبی دار دکی دا تو کبه نهانی لپاره وردیګاری اند ترسنو نو وە هەر کەس خۆی پاك ڕاگرێ را لە تاوان ئەوە بەڕاستی سوودی خۆ پاك ڕاگرتنەکەی هەربۆ خۆیەتی وە گەڕانەوەش تەنها بۆ لای خوایە وما ستوی الئعماو البەیر نە و بینا یەکسانن ولا اڵڵمات ولا النور وە نە تاریکستان و ڕووناچی وەكەکن وااڵل ولا الحرور وَنَسِيَ بَرُو خَوْرَتَا وَكِيَكَن وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ نَزِينُ دِوَانُ مَرْدْوَانَ بَرَامِرَن براستی خوابان خویده خوید به با هرکس کبیه با لانتو ناتوانی ای محمد صلی الله علیه و سلم پیامکت ببستینی بوانی لگو رکان دان. ان انت الا نذیر تو تنها ترسینری انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیر. وإم من أٍَّ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ بجمان امة تومان بآين رااز ندوى مجدد يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات و بالزبر و بالكتاب المنير و اگر باورت في أو نهينا او بيگوما لپش اوانيش و كسانيك باوريا نهينا با پیغمبرکانيان پیغمبرکانيان هاتنا لان فراوكتيبرون كانوا وكانوا ثم أخذ الذين كفروا فكيف كانا كير؟ تشن أوانيا بباوربو قارم ليجرتن زتون بو طلسندني إملوان ألم تر أن الله أنزل من السماء؟ ما اخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود آية ندي كبراستي خوال آسمان وباران باران دوا إنزاروان دمان بو باران همو جورمي ويك كشيو رنگ كان ينذيا وزو التي كان وهشيان يا وهش ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ولا ادم موسى دوروا اجل ما لا تجدا رنجي زورا زوره بيني جياوازي مي وحات براستي دنو بندكان خادا تنيازا نايان وكبيوز لخواد ترسن بيگمان خوازا الذين يثلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيتين يرجون تجارة لن تبور براستی اوانی کە کتێبی خوا دەخوێننەوە و بە چاچی بزه هینا وا ولوی ک پیمان داون بنهینی و اشکرا ده بخشن ثاوروانی بازرگانی کن هر چی ضرر ناکات لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور بۆ ئەوەی خوا بە تێر و تەواوی پاداشتیان بداتەوە وەلە بەهرەی خۆی زیاتریشیان راستی بەڕاستی خوا لێبوردەی سوپاز وەرگرا والذی ئوحینا ئلیک من الكتاب هو الحق مصدقا لما بین یەدیه ئن الله بعباده لخبیر بصیر و ئەوەی لە قورئاندا نیگامان کردووە بۆ تۆ هەر ئەوە راستە و پشتیوانی کتێبەکانی پێشخۆیەتی بێگومان خوا بە بەندەکانی ئاگادار و بینایە ثوم ئوڕثنا الکتاب الذین سطفەینا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ لَفَاشَ أَمْ قُرْآنَمَا أَنْبَخْشِي بِكَسَانِ كَلَنَاو بَنْدَكَان مَا أَنْدَا هَلْمَان بِجَارْدَن إِنْ جَاهَن دِيكَان سْتَمْكَارٌ هەندێکیان دیچی همم ناوندینو هم دیچی تریام بفرمان خوا پیش کوتون با ہوئی تاکر کانیانوا. ام قرآن پیدانا لخوی بهره چی گوریا جنات عدنی یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب و ولباسهم و لباسهم فیها حریر اوانا دستن ناو بحشتانی جەیمانەوە لەوێدا بە بازنی ببازنی و مرواری دەڕازێنرێنەوە رینا وا وفوشا چشان تیدا آوریش ما الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن این ربنا لغفور شکور و ئەوان دلین هەموو سوپاس بو او خوایا کە خفتی لبر دینو و نەیهێشت بەڕاستی من لیبر شایستەی سپاسا. آن‌الذي أحلنا دار المقاومة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. اخواه که و کو بهره خوی نشته ذکر دین، لمالی همی شییده ک لدينا نَهِزْ من دو بونيك من توجده بي ونحيز اركو زحمتيك من دو ترده بي والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل بڕیاری مردن نادرێ بە سرییاندا تا بمرن هەروها هەندێ لە سزای دۆزەخیان لێ سووک ناکرێ ئا بەو جۆرت تۆڵ ئەسەنین لە هەموو وهم باوەڕەیەک وهوم يستقون فيها رنا خوناناعمل صالحن غي وال الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وآواني لدوزق <تصفيق> داها واردكن ضلين اي پر واردگار من لدوزق در من بينا تاكرد وي تاق بكين جياواز لوي دمان کرد ولام دەدرێنەوە نو اتمنى درێژ نکردن ئەوەندەی ئەوەی اوید بیر بکات تو تی ایدا بیر بکاتوا وترسینرتان بونهات دی او سزا ی بتجن چون که یاری ده در یک بوب با ورستم کارکانیا ان الله عالم غیب السماوات والأرض. انه علیم بذات الصدور براستی خوابن هینی آسمان کانو زوی زنایا بیگمان خوابن هینی دلان آگادارا هو الَّذی جعلكم خلائف فی الارد فمن کفر وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. هر أوزات أي كرد زينشيني پيشوان لزوي اوصا أو <تصفيق> ساهر كسب بباور ب أو الطولاي بباور يكى هر بو خويتي و بباوري كافران هيت يام بو زيادة نا كاد لاي پروردگاریان خشم و رقیزار و بباوري كافران هيت يام بو زيادة نا كاد بذگل زررمندی.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 أروني ماذا خلقو من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم أتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعرّض الظالمون بعضه بعضا إلا ورورا أي محمد صلى الله عليه وسلم بڵێ هەواڵم بدەنێ ئەو هاوبەشانەی لە جیاتی خوا دەتان پەرستن نیشانم بدەن لە زەویدا چیان دروست کردووە یا لە بەدیهێنانی ئاسمانەکان بەشداری خوایان کردووە یا کتێبێكمان پێداون جا بەڵگەیان لەو کتێبەدا هەیە کە بتەکان هاوبەشی خوان نەخێروانیە بەلكو ستەمکاران هیچ بەڵێنی بە یەکتری نادەن جگە لە فریودان و هەڵخەڵەتاندن In... إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا براستيخفاء أسمانك نوزويرا دكات. بۆ ئەوەی لە ڕێڕەوی خوۆیان لا نەدەن بەراستی ئەگەر لە ڕێڕەوی لابدن لا بدەن چێ جگە لە خوا رایان بگرێت بێگومان خوا لەسەر خۆی لێبوردەیەسو بلل هد ئیمانهم لئن جاهم نیر لەیكونون اهدا من احد الامم فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. but پارستان باس وندی بخوا دهانود اگر پیغمبریش ترسانریان بو بیت بر آوان لهریج لام متکانی تررنی من بوهات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 ولن تجد لسنة الله تحويلا. لبرخو بزلزاني لزويداو فعل و پیلاني خراب کردن و فعل و خراب تنها زيان بخواهنه كي دهگهنه ده كواتا اوانزگه لطارانوسی پیشنان تاورواني شته تردکن چون که باوي خواه هر جيز گوراني بونیا وبابي خوا خوالاداني بونیا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 ئنه کانە عەلیما قەدیڕا ئایا ئەوان بە زەویدا نەگەڕاون تا سەیر بکەن سەرەنجامی گەلانی پێش خۆیان چۆن بووە کە ئەوان لەمان بەهێزتر بوون هیچ شتێك ناتوانی لە دەستی خوا دەرچێ نە لە ئاسمانەکان و نە لە زەویدا بەڕاستی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 کاند عباده بصیرا و اگر خوا قار بگره لە چی تۆڵەیان ان لبسنه لبر او خرابانه کردو یا نا هیت جان داره چی بسر زویو ندهشت بلام خوا مولتی اوانده داد تا ماوی دیاری کراو انزاکات ماوکه انکوتایی هات در مرینه زبه گمان خواه ببندکانی آگا